وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لَفِي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وقيل لهم ذوق عذاب نار الذي كنتم به تكذبون.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 أفلا يسمعون؟ أو لم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع مِنْهُ منه أنعامهم أَفَلَا أفلا يبصرون؟